مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ والله بك كل شيء نعم واطيع الله واطيع الرسول فاي توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليأتوا كان المؤمنون يا ايها الذين آل وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَروُفُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا فِتْنَة وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرُ النَّائِم فَاتَّقُوا اللَّهَ مَس فَأطْعِمْ وَاسْمَعْ وَأَطِعْ وَأَنْفِقْ خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَن يُقَشُّعْ أَنفُسِهِ فَأُولَئِكَ يكهوم المفليحون ائن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله وشكور حاليب عالم الغيب والشهاده التل عزيز الحكيم